عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مركون ويل يوم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 وما أدرى كما علميون كتاب مرقون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرك في وجوههم نظرة النعيم يُسْقَونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٌ خِتَامُهُ مِسْءٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَادُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عِيْنًا يَشْرَمُ بِيَ يَقُولُ وَإِذَا غَرُبَ بِهِمْ يَتَوَامَزُونَ وَإِذَا أُقْبِلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَهُوا فكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سعب الكفار ما كان